والرياء إن كمن الدعوات وكمن نقل المبادئ إلى أرض الواقع كثير من الأشلاء والدماء ولن يوقد سراج الفجر في هذه الظلماء إلا المجاهدون والشهداء حقا ما أروعها من كلمة تزد ورب الكعبة لريح الجنة ثم واها ولكن أين من صدق الله هل ياترى حان الوداء هل ياترى حان الوداء فترق رقات منا الدموع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلو هل ياترى حان فترق من الدموع الدمور وبقيت ذهر في الفؤاد منها تحرقت الظلور والله لن أنساكم حين التقينا بالشراح في هذه الأرجاء إذ قد أشرق الحب ولا والله لم أنساكم حين التقينا من في هذه الارجائن قد أشرقال حب ولا والله لن بنساكم حين التقينا من في هذه الارجائن قد أشرقال الحب ولا في هذه الارجائن قد أشرق الحب ولا هل يا ترى حال الوداع فترق رقات منا الدموع وبقيت ذك راف الفؤاد منها تحرقت الظلوع هل يا ترى حال الوداع فترق رقات منا الدموع وبقيت ذك رافي الفؤاد منها تحرقت الضنون مهلا صديقي لا تقل حال الوداع فلجئتما ان سنبقى خوفا واحبا رغم الوداع لا صديقي لا تقل حال الوداع فلاجتماع إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع من له صديقي لا تقل حال الوداع فلاجتماع إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداء هليا ترى حال الوداء فترق رقعت منا الدموع وبقيت ذكر راف الفؤاد منها تحرقت الضلوع الياترا ترى حال الوداء فترق رقعت منا وبقيت ذك رافي الفؤاد منها تحرقت الظلوم يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجموع يا إخوتي يا فتية في ليلنا حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجموع يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجموع حول الكتاب تحلقات وتجمعت تلك الجموع اليات رب حان الولاع فترقطت منا الدم وبقيت بقيت ذي الفؤاد منها تحرقت